تقول إحدى الداعيات في إحدى المجالس ألم بالأمة حاجة فدعوت النساء للصدقات فقامت كل مرأة تخرج ما في جيبها من أموال حتى جاءت لمرأة تبكي فنزعت عقدا لها فيه فصوص وقالت للداعية قالت والله لا أملك غيره خذيه صدقة مني لله جل وعلا وكان غالي الثمن قالت لها يا فلانة ما عندك أموال غيرها قالت والله ليس عندي أموال لا أملك إلا هذا العقد أتبرع به لله. تقول الداعي أخذت العقدة وذهبت به إلى محل للمجوهرات ليبيعه وأخذ الثمن الفقراء والمساكين تقول فإذا به ينزع الفصوص من العقد ليزنه ويقدر ثمنه تقول وهو ينزع الفصوص رأى داخل فص من الفصوص ورقة فتح الورقة فإذا في الورقة قراسر سحر والمرأة لا تدري أنها تحمل سحرا في عبدها تقول الداعية علمت من الورقة وما فيها أنه سحر لهذه المرأة للتفريق بينها وبين زوجها تقول فأخذت الورقة وفككت السحرة بإذن الله وقرأت عليه آيات من القرآن وأتلفته تقول وبعد أيام رأيت المرأة في مجلس ذكر الآخر فجلست بيني وبينها أحدثها عما رأيت في عقدها فانفجرت باكيا قلت ولم تبكين؟ ما الذي جرى؟ قالت منذ أكثر من عشر سنين؟ زوجي لم يقترب مني مرة واحدة كلما أراد أن يقترب مني صرف عني لا يدري لمن ولا أدري لمن تقول وقبل بضعة أيام أول مرة يأتي إلي منذ أكثر من عشرة سنين لم أكن أدري ما الذي حدث ولم أعلم بهذا السحر إلا لما أخبرتني به نجاه الله بصدقة تصدقت بها صدقات صنائع المعروف تقي مصارع السوء وكم من تقي فرج الله همه وكم من صدقة نفس الله عن صاحبها بل كم من مريض داواه الله بالصدقات وداوا مرضاكم بالصدقة إلجأ إلى ربك جل وعلا واعلم أن الدنيا لها حوادث لكن ما حوادث الدنيا بقاء